من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم لقد رضي الله عن فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم وَاثْنِيَ تَأْخُذُهَا فَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا of things. ذا الذين الناس عنكم لتقون ايسر للمؤمنين وهدي يقوم O então pode So... يغني مكة من Və və və Oh لم تنظم Rio de <laughs> ja yeah. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صدق الله لَقَوْمِكَ فَادْعُ فَنَا نُرْسُلُ لَهُمْ مِنْ